مالي أراك ضعيفا القلب تاسر تهيم في دنيا الأشواك وتحنين على قربك ولم يقني ذاك مني أبي الهوى Zrifu dama